أَلِفْ لَامْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ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 ذلكم الله ربكم فاعبدوا أَفَلَا تذكرون إِلَيْهِ مرجعكم جميعا وعد الله حقا إِنَّهُ يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات بِالْقِسْطِ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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سبحانك اللَّهُمْ وَتَحْيَتُهُمْ فِيهَا سلام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فَانتَظِرُوا إِنِّي معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم إِذَا لَهُمْ مكر اذا لهم مكر في اياتنا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 انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينت وظن اهلها ظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عليها أَتَاهَ أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا تغن لَّمْ كذلك نفصل كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 أم يقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من, ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آسف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 iyattabi'una illa az-zanna wa innahum illa yakhrasun huwa alladhi ja'alana lakum al-layla litaskunu fihi wa an-nahara bir له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أَتَقُولُونَ على الله ما لا تعلمون قل إِنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف وأورقنا الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات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 ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين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 وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 vallagood de leden te hebben doen min in agood Allah, in agood Allah, de leden te woffa en te Waarom ga ik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 ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل فاتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين